قُرْ اِذْنَا دَيْنَا وَلَكِ الرَّحْمَةُ مِن رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِ كَلَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ولولا أن تصيبهم صيب بما قدمت أيديهم فيقول فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فندفع آية اتَّقِ وَانْكُونَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَمَّ جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَمَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَكُنُوا بِمَا موسى من قبل قالوا سحران تظاهروا وقالوا إنا بكل كل كافر قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منه تبعه إن كنتم صادقين، فإلا يستجيب لك فعلم أن ما يتبعون أهوائهم، ومن أضل من يتبعه وهو بغيره دم من الله. إِنَّ اللَّهَ لا يهدي قَوْمًا ظَالِمِينَ